وهم عن دُعَائِهِمْ غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آيَاتُنَا بِينَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمْ مَجَّأَهُمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا سِحْرٌ مُبِينٌ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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ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 ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرا للمحسنين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء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 وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها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 قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم فلما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا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 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ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 أَلَا لِمُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِمْ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحِيَ الْمَوْتَاءِ بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 käänne hum yoma yarun ma yuudun lam illa illa Allah